يا ذي النعمتي سوغتي يا ذ الرحمت الواسعت يا يا ذا السفة العالية يا ذا القزة دائمة يا ذا القوة المتينة يا ذا المنة السابقة سبحانك يا لا إله إلا الأمان الأمان خلصنا من النار